الله إليكم سماحة الشيخ البعض الآن يقول أنه حتى يتم الإيمان فلا بد أن يشتغل الإنسان بالتكفير لأن الدين لا يبنى إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت ومن الكفر بالطاغوت أن يبين الإنسان أهل الكفر وعوارهم فهل هذا الكلام على إطلاق سماحة الشيخ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله ما نادى في الناس هذا الكفر إنما دعا إلى الإيمان دعا إلى التزام الإيمان ومعلوم أن الدعوة إلى الإيمان إلى التزام الإسلام إلى قبول الشريعة إلى العمل بها هذا هو الأصل وهو الدعوة إلى الإيمان دعوة الخلق إلى الإسلام دعوتهم إلى التزام الإسلام فالنبي كان يقول العرب إن يقول لقولهم إني قائل لكم كلمة إن قلتموها ملكتم بها العرب وعذت وعذت لكم العجم بها الجزة قالوا ما هي قال قولوا لا إله إلا الله فنفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب فهو يدعوهم إلى الإيمان في ضمن ذلك. في ضمن الدعوة إلى الإيمان يعني, يعني معرفة أن ما خالف الإيمان ليس بالإيمان لكن أن نجعل الدعوة إلى الكفر هي الأصل لا الله جل وعلا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ومعلوم أن من آمن بالله والتزم أحكام الإسلام فإن ذلك يلزمه أن يكفر بالطاغوت ولهذا نرى الله جل وعلا يقول لنبيه ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير عد فلما قالوا النبي دع سب آلهتنا حتى لا نسب إلهك أمره نهاه الله عن سب آلهتهم خوفا من أن يقابلوا ذلك بسب رب العالمين فالدعوة إلى الإسلام ولهذا قال الله عن الرسل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلى غيره وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلى غيره وإلى ذمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلى غيره وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلى غيره فالدعوة إلى التزام الإيمان إلى الإيمان أنت تدعو للإيمان من لم يلتزم الإيمان فإذا دعوته إلى الإيمان كان هذا هو الأصل إذا ففي ضمن ذلك أن من خالف الإيمان لا يكون مؤمنا فاذا لم يكن مؤمنا تأتي الأحكام هناك أحسن الله عليك.